إِنْ فُِخِِ فَافَم وجاهدوا بأموالكم وَجَهِدُ بِأَوَالِكُمْ إِ سِرُخِ فَافًَا وَسِ قَالَم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وتفرا قاصدا لاتبعوه لو كان عرضا قريبا وتفرا قاصدا لاتبعوه لاتبعوك ولكن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ هَتَّ بَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا معكم وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَذَبُوا وَطَعْنَا لَقَدْ جِئْنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ لَهُمْ لَكَابِرُ عَفَا اللَّهُ عَنْ خَصَمَّ اللَّهُ عَنْ لِمَا أَذِنْت لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لِمَا تَايَتَ دَنِيَّ نَلَكُم لَهِي نَقَد لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله لِلسَّيْ وَالْيَوْمِ آخِرُ أَن يُجَادِلُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون قَدِ اللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَكَبَتْ وَكَبَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَكَادَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِئِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فَسَدَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ فَسَدَّطَرُوا وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ولأوضعوا خلالكم يَرْغُونَ لَكُمْ رِفْقًا وَفِيكُمْ ثَمَّا آمَنُوا لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ